Ya man yakhluk ma yashak Ya man yakhluk man yahdi رحمتي ما يشاء يا وصل على محمد وآله اللهم إني أسألك ما يطيق وأعوذ بك مما لا يطيق وأسألك التوفيق لأن أطيق صل على محمد وآله الطاطرين يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلاد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر أنت السلام